بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالده وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد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 لا قد حمل عقبا وما أدراك مل عقبا فكر قبان أو الطعام في يوم